أَسْوُنِي بِأَخِلَّكُم مِنْ أَبِيكُم أَلَا تَرَونَ أَنِّي أُفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِلَّا مَتَّعُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عَنْدِي وَلَا تَقْرَضُونَ قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال لبثيانيه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قالوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ أَمَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء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 قَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَاهِزٍ امْجَارَ السِّقَايَةِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَالَسَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ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 هو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فَبَدَّأَ أَزْوَاجَهُ أُولَاتِهِ قَبْلُ يُعَايِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ عَيْنِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِرْنَا لِيُوسُفَ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 وحنا كميدي هاي عشي ردي إنو سعودي كنا سابتنا تفسير كقرآن ككريم كهه أفري الله عتنا أيضا دبوك كوبا ياهي أيضا صدحيكم تنادبوك بالله من سورة يوسف كميدي عليه السلام أيضا اللي يتضبع تنادن واقع بيهي من السورة النفسية إجل سورة يوسف فحكم بالآيات جزء 3 و 12 كانوا مدهسون كان جزء القران الكريم كاوكوبنا 10 11 كيلو توس بوو خيران ياهي سوره دو سلسله هذا با افراد الى آيات هذا بقولي لول لاك الله يوسف عليه السلام منذ أربعين عاما افرت سنوات النبي الله يوسف مري هي انت كو رميسه فادو لو قصص في القرآن قص قرانك كوجيتا او غدير البلد وانا احس القصص من ذا القصص اللي غتاوقي من البلد واشير كي هراي مري نيل الى الى النبي الله يوسف حبس كي لغ بقر كذلك إنه رياضي خيان ابن الوليد من الأورنجي بقر كذلك خياب لينه كل رياضي وحشة أنا اللي جواي ده في كعدوا ما كقول في هذا جاي يوسف لليحري إلهي مسك هذه سكوس وريدا يوسف ويريح على نكلا في خيانه بع يوسف الله يدرو فسحنا الله يسير الما كقول في فسح الله يوسف نال يوسف حكيم بوها الى داجيرتاينه حكما وعلما هنا كونيا مرتي كو دنتاي بوها ويلكي ماركا و ييميد سنه ييري بوغاركا كوبان و خويلا خري جالان خيرناهي حكمكو ما خيرني جريما انغلينكو ما خيرني سهوم بينبانكو يرناهي كل كانيغو تونتي قباينان باهدون مايو وارا ماركا ان كباهي حبسكا بلى اذهبي الى ان نضخ غزا الى جبدك هل ودت كبدك هذه واحده ثاني يا دامنك ولا غير عزيزها ايه حركاتك يا انا ان مدعتي يا بقرك يا ملكك وسو عندما يصدر ملك كون رقو حلوى يديا ناغيه كل ما يواغي فلنان وحدا لله يهايه انكالي تعاليمت النبي يوسف ملك فريي هوانكي بو اسوه ما خطب كن إدراوتن يوسف عن نفسه حداث يوسف راسيتانو مالوه تقتل وحدا لله يحما موهيسان مالكاسي هوانكي جوابين حاشا لله ما علمنا عليه من سوء حضيرات الوحن مانا او دليلا منك هينو حينو حوانكي كارينتا وماركي القرين ولاديك عندكو ايسي بارينتي عدايسي الآن حسعة الحق وانا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين والفضل ما قرب به لعداء فضل وعلي اوحو قرقفك يديك سهر جاديا نعضي كحرج يا ديفا هذا له هذه ما غير ثاني اين هي غفكه اياد الله يوسف ناوس انقفك سوق القلاه جلال عمر في ليشو قالوا وانا اذن في ايري واحد راي مفسرين تقار كو خدمه يا لهنا يوسف ناك الدمع ذاك قالاي وهم بهانه ايود لي شدين واسيان لهو خدمه يوسف ناك تم دمعين هذل لك انا والدين شيغي مر كان نبي الله يوسف با و خيلينهاه ويل كان لو سو دير ايل انتو علييه اي طلب شذر ككل من غريقه طلبداي وني جده مخلها ذلك ليعلم منك عزيز ها اوغادو متكان لما أخنه قول موحش وون غروحن ياد دره وان الله لا يهدي كيد الخاين قفك ما هدو دغ روي هنا ادوني يا اخي لا بغبا و كو غبا ور مايو ان لو غاز انت كديب تواضع سميالي فما نفسي نفسي دني بريالي يا ماهي قول اناني نفسي جن ما يلوى انتهى كليه ثماني جو سوف كان النفس يدوم بري ليلين لم سبب قد ما مر واجرت عن دمع عينك الى اندل الا يبقى بذباديه وهم بها بنربها كاسب ما في عينيه كلوادين النفس وحنف ليراسي ولنتاي في عماره بالشؤ حمام بيد فريد بدند وهذا النفس هذا علو نموركم وهذا نسك إلالين أربعكاته ريسا إلا حبي. حبي ما الرحيمة ربه ربه جايداتكو أولا حريصه وسنفتوذي أحكا فتوذك إلالية ماهان أفرحوا بالباجئة عداو الإنسان ليلا بني آدم كبقارا حيوان كلا أي اللو ذاقيني النفلاء كلا سيدان باكاميدا نف با كميدة. قال لك جيركو اذا نختي حمام باي فريد أما تا اما واحد وانا كفرايا اما كوشي جا يا حمى عيف ترجتا والعقل والضمير اقلوا وغرنا يا وها حسن وغرنا يا لكن فيا دنيا يحيى شيء ضال من جحابي نيشان قال وردم بكاه يا قال تعال حبيوه يريهما بريوا دانيوسوف أي بريالي مايو نفسي أنا ك النفط هذا بلي البرتدين أن اللحين نفسا إذا كبريالي مايو هاتوم عن النفط هذه كغوا إن النفس النف لا مارة متفرد بدم بسح ما الا ما وحيه خير ما ربي أنا كربي جاي نعري سماهني إن ربي أنا غفور للتابين انت غفكه نقته او توبكه انت الله لا فيد بلوم بالمؤمنين انت الله ما يسير ده الله ونحرس بلوم سيدا مركو يوسف وهذا لينا خبر شي ورخي لغه علي ناغينا برادي حدايه مرلا بات با يوسف لغه سو نخداي وقرخي باي حالايغو يارو انيغو اي كار نقنايا إذن ابي الوداج مش تمين باكو دعاي وقال المر قد في مركا جيرى قاتيون يري مكيسه وخا لورن حيان ابن الوليد هيا وحو يريو توري الى قال امر بقر كو اي يوسف ايه خالد استخلصوا باني يل يا يوسف لنفسي يعني لنفسه يده استشار بو اي ان لما لقى مرمي me يبون في وجهك وي فصيرايا كان كويس يخدمات كذا انت لو دايك يا شمش لو اسمنا خوين العزيز ولا غير العزيز قال يقول قوس كانو تيم بو كان دا شي نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قوس دونك يما دا قوسك وقيمي بدن اتلا ترسان كرت الله ماركو افر الرسول واش دا شي اسجا يوسف أبيه بيهو يعقوب روقو و اسحاق نك ارين دو غدماط ابراهيم خليل الرحمن اذا سوك دا شي كوكانن لوك كلمه يا نبي الله يوسف يمي مركو ييب مثلا تسلم كو كو سلاماي تي دا جنب ولا حدلي هذا حضل الواوي وبقر كما كو وين بو كو حدلي ثقر كي وا لا جاي سي كبل كي با جاب قريي حكمه جرت عربيه الرجل محبوب تحت لساني قف كان انت لجرني وا كي سوكو ارفي سوق كي تنياي فإذا تكلم ظهار حاله كمرك وهذا له يا قينيجي سان انت كوره سان لا مايو والرجل باصغريه خدرني ما ذا الله بشي ويرير اي عسكنت هاي ما قلبي يعرف انا لا رجيه شجاعيه دغيه دولي يا قلبيك كل وقال الملك بوغرك و هو يري اي جوري لك على يا يوسف استخلصوا و غوني يا لايا لنفسي انا لنفسي اذا و اي غاري يا غوني نقونايا اتي لوذا جايش ما جيرتو سلام ما يوسف هم اللي يقولوا هذلي قال الملك و هو يري انك هذا يوسفى اليوم ما انتنا دي حرف ديدو لدينا هذا البقر كينا أكثر نظام ما كانوا صوريه بلد كان كوديه بي ذو مكانة سوى وحول بعدها ما كان هذا المهمولا يوز وحول ما كانت سنكروا سادون تدخيه ليسا حكم كيون بو بقر كهيا ما أملك يوسف بالغور يجيه ما كينو أمين على سري وعلى كل شيء عندي وحن طلاحي أمان مال أمان سري يحقها يوز حولنا قانت هذا ان ساري كل كوامر خيل لواد ودي كلمه قال انا سمدي النبي يوسف تاي سو مر ود كنت حيث تو كلوي كنت قال <سؤال> ان جن ما تري واقفه لذو اني بقورك انتيده ما كاين باصاينين وحول <سؤال> بقعتي شل لغليل وحنكون سوره غليلين مر اديغا مغالدي وكذلك ما كنا ليوسف وكلو تركي ما غنت كو غليليه امين نواه هي وحنصير يا ما لها يودن يوسف حوش خاو ساكيني كبدنا لو ديبي دولة دولتينا لو اميناي سيدو يوسف هذا الميارك نشور قبل الله باي حلبولي مسؤولية دوقت قال النبي يوسف هو حد حدا ودنكي هي ديبتي قال لي وعد يا شا على خزائل الارض وزير المالية والاقتصاد الوطني من خوعك سو بعه انتيا اي قاعد انت الى جلين todobadi sene arankadulla banay todobadi awarta iman donta uho rawa todobadi aranka ta abii lugu mashqulu wel godan bacunta u kabiiyo kulka todobadi awarta iman donta u madii woganka ku nooleeydo dhan masar ala ma حاجي لسوي يق يق لمارك كل كوع الصوف تأذج وحكاية قال أنا أوسن جري حوش أنا كفل النبدي أنا ومضنا صيد هذا الرجل المناسب في المكان المناسب حد يحوش اللودن أيو وعندك اللودنين أنا اللي نهبل بعد يعن حررت أكباهن ما جاء كعكة وصلت هلأ جيو ما كده تجيب اللودن أيق قرن قوادم لكن هاوش اللو دان ايو اولا يراياك بحكرة وقامونه هبا الباق يا قان ومدي يا هاوش واصحون ايان مرك اذا نور بماشو يا قان يوحو كفردو من يا حي ان لو ديبوه قلك اوحو يرجعني واحد يا شا على خزائن الارض قلك واحد كايما يا كسبحا يا يا مال يا بطرول يا بازين يا بازي يا دهب يا قل يا بارا وايالكي في قدك إني أنا لحفيظ من وحدة يا يا مرك ولا ماعي من فسيلة أو واحدا لين بدل أنا كطالبنا ككثيرين بناي حليم سلام مملان إنه أقوم بدل بناي سرعة فري ودن كلا ديفي ماشي بالنبي الله يوسف قبته النبي يوسف لما قال لي ودمرك وكذلك سادو جدنا ما كان وجه عنجليني يبوي لي يوسف هو عن عنجليني في الأرض دلخي مصر سجق أنتي سجليني يتبوؤه دجايا منها مصر حقه دوكة دجايا حيث ما الله ماش يشأه دونه سوى سجق بلقي ما حكومه ماش رمانه واد ساليا ترمانه واد منايا كم دار بوكلجاي يا كم نكلبوكلجاي يا كم عفيس بوكلجاي يا كم ألف بوكلجاي جد بوكلجاي يا, يا. يا. يا. يتبوؤه دجايا منها أرضا مصر حيث مال الله ماسيء يا يوسف دونه فريبا قعنت اللي جليه الاهباييني سبحانه نصيبه وحن نكردنا برحمتنا النحريسة نادا من قفك أنه نشاو دونه سيدانو يوسف ولا الدونيو ولا أنه ضي عمرنا داي عمينو أجر المحسنين ذاتكيبه دا داعاته آم مخلسين جعل الله آم مردغي يباني يدبين داني يساقجانا قولين يا يوسف وكلاء مرنا ضيع المين أبا الجود كله حذى يوسف دار كيادي لا ديفي إسكنه وما ملايا لوردا مبيريو وحابا الجود أبا موسى يوسف ومطلع لي ما إنتا كريهة مايا ولا أجر الآخيرة شن نظير دم بالدافع يا خيرك الأخيرة أجرة أيادينا وحيا لما كبروا ولا أجر الآخيرة آخرة أبا الجود كالروسين دانو أي خير في عنام بضن الدنيا لي وحيا لك بيدي وضع للذين الددك همانوا حقا هميه سيدة يوسف وكاله هو وكانون نقضي سيدة يوسف وكاله يتقونك وإسكا إلى من الكفر والمعاسي والبعشاء والظلم فما انددك إسكا إلى اللي حقا ندورهم هي انت الدنيا الله قدر أي آخرًا قبل جذبنا لغسناه وما بريه هو في ما يه نفسي أنا والنفس أيضا إن النفس النفس لا معرفة متفريد بلونه بسوء حما إلا ما دتكه صاحب الربي وما بمعناه من لعديه شراء بدن غاليك إيما من إيمان من للعقل بالوشيء ما لو حجرته سيد البشر كيما لا يس أكله ما أنا الغير العاقل غالب كسيدا لكن في بعض الأحوال ماذي أعقل لو وذوار ذكرته مثل قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت أدم هذا عاقله عاقل أي اللي من خلقت لما أورن كل خمرنا ما لا يعقل كبدًا انت وحقران ايسا انت وحقران ايباك ابدا مر مالا يعقل كالا الرجاحة سبحة لله ما في صماواتي وكاله مر نعاقل كالا الرجاحة اللي شرفي مذن واطرة ابدا ياهي مذن واقيمي جون ياهي إلا ما روح ما هاني فحيمة ربي أول نحريستي وعي النفتي سحنة فريني وكالنفتي سيبال لغا قبطي ان الرب يعني الربكي غفور للتائبين ذلك تهوبات كان الله داوود بدن صحيح بالمؤمن انت رميساون حديث بل و قال الملك ببركي و هو يري ايتوني عيدم دي بليسكي وديري الى خانه يوسف استغلسه و قولي نقنيا قولي وانك يلايا ان نفسي اني ان نفسي فلا يشاركني فيه قد لو لا قيسى في خدماتي وفي قربه ثم الى وذاك ماي فلما غورتيو كلم يوسف لاحد لي همري قال اي قال بقوركي يري انك يوسف اليوم ما ترتن ويخور ياكو داي كوغو داي لو في دابيو لكن سلاو دمبيشي ما انت كما ما انت ترتن يجنو فدينا اتيا البقوركي مكان ما تاني شرف يقيم كله ممكن أقعد أنتي تجلس على جليء أنيم على سر سرتي سر لي وحنا وعلى كل شيء عندي وعنا يداي لك هدي جو قال النبي يوسف بايلي إشعلني يا ياشا على خزائن الأرض من خوّاك بحاجة ماله ضيّالك يسجلك ومضح يكدي وزير المالية كل إختصاص في الوطن يبالغ عندك إني أنا حفيدهم من وحيلالين بدل أنصف هذه ضيعات دودرنيه هي ما المعقم حفيدهم بناهمن إلىالين بدل في دوم عليه مناقوم بدل وما مر قصده حلوق الأجازيمه هي تدبير سموه نقصناه وكذلك سادوج جديد بان ما كان يبعدنها عند أوجليني يوسف النبي الله يوسف في الأرض تلك مصر بنو جعنت أوجليني يتبوء يوسف حدقية منها أرضادي المسار حيث مالا لما يشئو يشاو دونو نصيبوه أن نقربنا بغحمتنا نحاريس النظر من قبك أن نشاو دونو ولا نضيعو ضيئ المعينو أجل المحسنين ونأكفلو يالك فأعدها أبهل قدك هذا دا ضيئ المعينو والأجل الآخرة الآخرة أبهل قدك الله قدك المحسنين تأجيل اي خير ان كفنا الدنيا دي إذا ايديلكن بالذين ضربوا فينا مبين امنوا حق الرمايه او وكانوا نخذي تخونك ويسك من الكفر والمعاصي وحين مرينا النبي لا يوسف ومصر كانت تقول لي جاي او يسرح حيه فرابوا تضمد السنه ان ماتي فحل ولي تعب يا بير لا يوقع انت تكون بقوه اسطوري فدومدي سنه دمبا باللاواتي مركاتو دومدي سنه دمبا اباس الى باللاواتي ايا جنيده يسو شيغته لا كل مسر مسورا لدي قال تعالى الى وجه يروجا وحايمد مسربال ليمين إخوة يوسف يوسف ولا ليه اوتوان اي يمين حد يوسف لواي ايامي او وللك او كابره اي او دك اسكو صبر يا غانت كويا قوادك غرهين او لا جوغا توبن كيبو يري كان مسجدونه مسربا وحلوو شيغي توبن كودي مسر مسييم دوكو كان فجاءوا حيّد إخوة يوسف يوسف ولعليه ما يمد فدخلوا صوّقلا عليه, عليه يوسف أبرزك مسرجا عن تقوىي أي صوّقلا فعرفهم بسبب واقنصه من يربوها وكوّينا من وين ولا كرناه مايا لكن من ير أقاون حتى نن نخضي ماي ويسبدلا يا مرامع ذا كارك إيا قفورك يشاربك وجيك إياه عندها إيريك يا دموه ذا إياه قران مايان يساقو سواقر تواقكم الدرمين كلك يبرقوا وين بياها فعرافهم يوسف وقرتيني والاليين وهم يوسف إن كاركوا على الآن نحاجر وحياله بالنبايزه درمي ماشي sham bayay halku jogana wa masar hadana manta wani maliga kala kulka sinin dalka ka yimidu meeshaan u qalbto lamaa u jiddu wadaraatay in kaanaw wa koray hadana haybadi indhaha laoma damayn karo quruxdi ebsiyay haybadaan ku darantay waasiif ki shokariya baxtil sagadi siina wa loogu daray isagoo wasiirul maal qonni isaadil wadani نقوم يا حبيبه عزيز بنت قصفك منجي زكريا سناوش والله وداري وهم لهم منكروا وحيالي مركه ده قالوك بديي اولا انت وشوله ويي امرتي سوري او شقاله غار او يالاي او تودي لوداجي يجي لاغا سيمو لبانيه سكان السليل يقدر in <mys>: kasiidan idin gelay erimbaninay xooliyiini sidoo yelay arag sidii wagaasiimay markii iyaga ay baanteen xoolihayna u nastayna inta u buuxiyay toban geel iyo cuntada uga buuxiyay ayu shaqaalehii u wadiyayaysa kulkadu rartaan aurtiyalabta xoolagii la yimaade u markay furtan balar qoy wa ilma nabii way ka sawno ko doona shar dilakin wuxuu uga dhigi doona in loo keenay wiil shan lo garanay uu wareesay xaaladii yarreey aqoob qofag minno leeyahay waayel waadantinkow yee tahoon baanay oo ka kauntana daqoon biya min balayira وان اذن كريم لي حد اضربني شيك ثاني يا ديكل ويلك شيغي ثاني صوتو ام بابا سيلو ولهان دغيش طلع ما غورتي وجهزهم يوسف غلقاليه ولا ليه بجهادهم غلقاله هذا او بدريه حنته وحول بلوبو حي ايو قال يري مركو ام بابي حناي اي توني لكاليا باخي ولال لكم دين ولالا من ابيكم kar kanu gooyadaay calceega isen yar ki kan oo socodka danbe xayr ila socdo ana tarawna ma waydan aniga in aan baqeedin da aniga munzili oo sawra ka u fiin aanay mar ka musmaraa ku so dad go waa rasmi waxa akamee dinkeyo ritaa lo buuxiya ilaa dadkii duunida ku noola oo dhan baan meel kale ay wax ka qaataan lahayn kolka min baritaa la siya ninna la warloor farimayo سندي اني كاو ولا تقربون انسو دوان ميسان قوس مرتقاد يا جالسو يا دمب يا حسان بانن ايدين غلي ولا الا قانت زمان كل كاوداغي ويلكي ايلكا على الكار. ويلك ولك عقيسة هو أبيه وضيه ويلك جعل أيها هاي سنوه قرينه بلسة لوقي يا فرس باني شكو تاجينا سانوك سوقاتي لهين وإنه أنك لفاعلون إن شاء الله بلو أكود دالينا أنك ولك هو دمنا وكيني تونك انت وعيك يوسف انت نايا نايا انت كايسة دولت هي سياسة اللقلة دخمي وقال يوسف وحيري لفتيانه لفت يتيه غير كلاو شقاليه سي وحو يري قل ذي سيائدي ذا ما سكالكو شقاليه لفت ياني وحو يري اجعلوا يالا بضاعة هم لعك تيوتين في رحالهم هلا يقود او دحقلي فكره من الدراهيمتي هي صوبك هالباد يوه مقار ذي الدفنكي وحي وتين مالو قلاب لعل الله مدنخير يعقو يعرفونها إن الدراهيمتو تودي اقوان صدان إذا انقلبوا مركي اللابتان إلى عليهم قريباً يكون لابدان لا الله مذنّت هذا يرجع وانسوعي السياسي لقال إن ذكر له الله بالله كل خنّبي بعالي ما حلا لي سنتنا وحاي وقرن دانا إلا عقتي لوي إلا لي كل خاصي ورنت أنا العقتي أو حكوسه بعاني وأنا لجوسه عليي وحينين العقتي علينا شعر كان وارد منا كان حاصه جوان لوجي ست حبيها قبل ما إسكندمان أي يقعد مانا وجا واحد يني إخوة يوسف يوسف ولاليه علي. عليه يوسف كركيز في مزر أي هوي مادن فعرف يوسف وأقوس عليه هم ولاليه وهم يقعد ولعلها له يوسف أن مكرون الجرن ولم ما جرت له جهزهم غلقاليه بجهازهم غلقالهذي انتوا قاعد سمي من أن لارج فقال يري يتوني إليك عليك يا أخي ولال لكم إذين ولال من أبيكم إنتي نيسكو أيضا مهربو حق أبي إذينك ولال ألا ترون هو إذا نركي أني أني يوسف وفي إلا من أنبيك إذين دمائيسيري أم أينك ديمان لاركي وأنا أني خير المنزر مرتين تدجيس إذا وإذا كانوا خير بدلنا ناي سوئي مجرد حين لم تجوي هذا إذا نإله من بيه ويكا ولا فلا كيلا باك لكم اذين ما سبنا اندي اقتايدا ولا تقربون اينا سوى لوان ميسان باكوار كيبا داي وباقورتو يديا مملكة سوى قلي ميسان قالوا واحي رادين سنراويدوا توغيدونا انه ويكا وعنك توغينا اباهو اذوكي سعقو وإنا نغان الله فاعلون ارنغان نفرتي وايالينا سيان يالبا ويكا أنك اووادنا ايادنا وقالوا لفتيانهي شقاليهي وحوهيهي اجعلوهي على إطلاعتهم وهي أيوتين لمن كوالا درجايي أو ثوال لرهري حدوهم باليوحيني واضيان في رحالهم إليك هذا قديسة قلي لعلهم مدنان طول من يعرفون أقوصدان حابضا عضوذي إذا انقلبوا هديك الدمان إلى أهلهم شرعوا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 إن الله بكرا معه وربي انت بغيش فلما قرأت خجعوا أولاد يعقوب اللبتان إلى أبيهم أضغوا يعقوب قالوا وحي لها يا أبانا أننا أبانا من أجل مننا أننا ألقلوا تقوانا لديد أفعر سلدر معنا أننا لجريدنا أخانا ووالالخنا بيامين نغو در نكتل أننا صباقنا مرلا بعد أننا له وفين كان لحافظه أركي يوسف ما هو أرسله معنا غدا يرتع وأيلعب غين الله لحافظه في لا يرذغوا المؤمن من جعر المرتين بصوبنا كان ي looking at them if not They are coming from infosh or men I'm fi perquè they're كل كهاره جو حالوغه هدلي فارسير دير معنا ان جماعنا اخانا ورالكن نكت الواس او بيغانينا وينا له ورالكا الحافظونا والالينو هذا قال وهو يري تريد أن تريد يا هرت حل امنكم علي ان ذينا من مقوريسه مر كان ذين درا حدا ذينا من المو بلد انكم امنه ملك رو جوسدي قال يعقوب وهو يري هل امنكم ما اذين امنى هرت عليه بيامين كوركيسا ما اذين امنى الا كما سيدي موغية امنتكم هراني ذينك امنى على اخيه ولا الكيس ينصف من قبل هذا كور اخوصا ما يسايني واوكتي ثاني ذينك امنى وحب بعضها بعضها, بعضها وضاقوا سيرقبتين واكنا وحقدن بواه الميسي وحيف الله يبوايني ايا خير خير بضا حافظا حفظا, حفظا نقلك لول حلالين وحل مخلوق محلوغ مبك شابيح كارو إلهو إنه واحد ياهو حلالين كارو وهو أبوينا أرحم الراحم اسمه تفضيلون إلا الله إنتا ان نحريس لقوشة قودا ألا أقول نحريس بلو مركة عنانتي وقال ما العراري مبعدين كأمينها دوجيري وقال لك العراري أورتي يا فريد اللقو قبتي لا أسادي مركة إلا هالي تقال لبادم الله سواء تعددونه ولما قلت اي فتحي اولادي يعقوب فر ما طاعهم جوانه ياهليقي يا امتي حدين لا فر وجدوا اهلان اضاعتهم حلاقه ما شلتها ايا وائلان قلت ان انك إليه ميل احسانك يور ترسلين متكوين بين قوتك مركز ليدي غير او غير له قاد قالوا وحي يا ديانا ابو ما نبغي وحنا دلبينا واه ما حيت طلوحنا لوطره والحزانه كوي ان راديننا نقى مقوا ما حي نشغنا والله اننا قنا لبانيي علابتنا واط ولا سعودي انوي نخبدي ليش قالوا يا ما محيا نبغي جريناين هذه بضاعتنا قال هذه الريركه كا ان لا تغنوا حتى وحك ما مقنا قاي إلينا أن نرسو أن نقاي حسان نوعي أو ويناو ونمير وشهر سنين أهلنا أهل كان نقاي شهر سنين ونحفظ آخانا ونالكا نوا إلا سنين إشي تسعر كد عمها ونزدادو كي لبعين طوان رتيعان كأن حدادو يلكن نغو دارتو كويا طوان رتيعين نقو نيزا ونزدادو وعن قرر سنين كي لبعين. ختي مغي لا وجه وانو ذلك رتي مغينا وكاينن بك يسير على الملك كانو ما جاو وتاكناينا وحضرنا مع رسله فدوا سنه عند دي بايساي كاغاندي ساي كو جيرتا من كريمه وداغيا قراو ونمدان كما ترا غشن نوبود انا كما ترا غشن كل كان مين كان فيه انه داغساو وينشي انه قدروا وداغي وا سو دوغلادي شرو دم قال يا يعقوب خويري لن ارسله أمان ذا أولك الله ماله معكم لا حتى تجوني إلى ديلات المدان موسداً كالسوني أحديا دار وليبه أكلذنك درسنا من الله يبوي سقالي سقاشن كمجر إلهين هذا كدرت ما هاني أولك أكلذنك قدري ماو أولاد الأمبياو كل كان ملاك بالله جب سدي حتى تجوني إلا هذه لستمادان موثيقا كالسوني من الله إبويني أدو كالسوني قريسان ومعا تقول لأرى نيسان لتأتنني إن أضي إلا, إلا إما نيسان به ويلك إلا أي حاطبكم إلا أي حاطبكم كوية ومنك إن هذا المدى وحكمتهم لكن تقول لأرى نيسان إما دويلك وحائنا إذا إليه من دوني وكما يعيلك إبام مرو لتأتنني إن نيسان هي ويلك الا اي حاطئ ينبلغوا ما عندكم منك او ادم يا عذ يا قل يا مشقيه غيري اي وينا لا يدي ورنو دار كي ما دي لا كو دار يا يا انتي باللقادي ايو قال ييو قال سوسانوو كل سوين ارق مرخاتي او غديغاي الله على ما نقول وك اذا امين ما يلعنا الله كيره بلان كلان كل قادنين الله او كل كايلاه واني يين كو دحايا كل كوا بلان النبي اشيقي ميكا بدنو لكن صعيبيو نبي الله موسى كار اي مالجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكف كل كان اين كو هذا لي الله قف كل عدنا الله احيوك قالوا سهل لدي كل عام تقبوك السهاري فلما غورتي أتوه الي ما دل موثقهم كلسونيدود ايو قال يعقوب يري الله أبوين أي على ما نقول وحاينو كو هذين اني يادينك وكيل wiilki gaansalaga tobannii kaagu wiil boo isku daray masar baalaaday isagoo caatiifo iyo aqal iyo ilmiga baday dara dadle barad ba tagaysan baranka ku dhaqan iyo ku dhar iyo يا بللي ذبا كشال انا عيوني يا مشغل يدين دايم الموضوع مقاله بعدا نستشيله كل كافر بالباب كقس مش سؤال بابك يا جليل ايش سؤال تردد ما يار ويلا شي لا تدخل من او عندك هواك أو ملك عليك أهوبك إن يعننك هنا أي نوع كريم تدل كات أكتر إشاعين راعي س وعلى إيمان كثر مايا حقيقة مادن حسدية عدود وسياسة حكيم كل كغفر اللهم الملك كالي صل الله انتباهي مايو لا تدخل هواك من باب الباب واحد كليه أو تدخل من ابواب وجميع Al-Babati Rabalan Mutafariatin Karnak al Bella Ki Madhu Karna Bari Karma Kuratin Karnak Sokal. Dabiulla Yagu Yahu. Kalkua Auntis aula Tana Yadana Agidhi Sarah Uhuama Uhuni Idin Karevi Mayu Ankunagi nam Minallahukadana Kutalaga Diviyadevba Min Shain Idin Karabi Mayu. حكمية سياسية عقلية احتفاد بانو يلايا واتلينا يا مهان قضية قدر تكاري من مصر أو بقت فينا إلינגارا إلنغوال بابا بدنك على ويلنغارايو وما أغني ده قيم أيو أنكم حكينا من الله إيبو وين حكي من شيء واحد من الحكومة قرط فشاي وما سجن إلا لله إلى مهان ادخل أوهر كسامي المريحة المريحة ويحي أبادونا أيها فلعيا ويحوشن أبادونا ملمط مرأيو عليه حسيك عليه قسار وعرورة كوان بطبيحيي عليه, عليه إيبوهي نكرك لا على غيره أيان توقع التو حتى يعقوبه الله نعوشك إلي دينكوه نفضه إيخيروه نفضه إيبا يسوكين كأنو وأعلا إيه إيبوهي لا على غيره احكى الواركي مجلو فليتوكل حتى لا المؤمنون انت ابرو مايسي و اين اعلكو كالصونادانو اسو بيبانو امينان ايب فلما قلت اي خجعوا اللابتان رهر يا عقوب الى ابيهم اغواطي اوصوا يا منا أنك هو حانا لقربي الكيل باقي فارسلق معنا لا جريد الندا أخانا وعالك النبي يامين نكسلا وحصوب يغانو وإنا أنك له ورال لحافظونا وإلى لنهنا قال النبي عقوب بايري هل آمنكم ما يذنك أمين يا هورطة عليه كوركيسا إلا كما سيدي مهاني أن أمنتكم ورأي ذنك أمين على أخيه ورأي يوسف كوركيسا من قبل هذا كور فلاوي بوينا اي خير قوهنا ابدا حافظا اسغوي بوه حلاليا وهو إبا أرحم إبا اي أرحم ارحم الرحيم عند النعريزه فباو ونعريز بدانا ولما غورتي فتاهوفره متاعهم قلب كودي فرن بجدوا قادرن بلاعههم حالي ايلتكن ودنك فتد ان نقي إليه ميلغ لون نقي خالو دبا دي يا ابانا أذوق أنه مع نبغي جرينينا هذه أن إضاعتنا ولهذا الذي هو فدد يضولنا إلينا أن نجيب أن نلونا إلينا ونمير أهلنا إذا نوسو شهر سنين ونحفظو وإلى سنين أخانا أولا ألقنا ونزدادو وعنقر سنين سدع فائدو سيدو أذوق نمير أهلنا وفائدو ونعفضو أخانا وامدكالا ونزدادو كيلة بعير ختموكينا طبعا كيفانكو الدرسانينا ذلك بيقانا كيلون بيق يصير على الملك منكو سهلا ديغسي أودها يوه فالي عقوبو حويري لن أرسله أمان دراويل كاللمالة بن معكم لجري حتى تؤتوني إلى مادان موثقا كالسوري من الله وحكا مايو إبواهين مغي أيان ذن كدارين أيه إن أدلت أتمني إلا من دون تان بسويل كان إلا أي الحاطة إلا كوب ما هان بكم دمانتين وأنقفي ذن كبد بادن كل يه نور هذا ملي خل ما جرت أي آت عوه الرجولين مدين موسقهم كالصنيف قعث أي وقال يريه دنا الله إبواهين أي وكيل على ما هو حكر ما قولوكو هادلينو الساقي او دردارا يحرسحي سقوط در يارك وقال ووحو يري يا بنيا ولا لا تدخلوها هاقلنا من باب الباب واحد مذا هو ادخلو كقال من ابواب البابيال كقال متفرقة كلا تكسن وما اغني ديق مايو عنكم حقينا من الله ايبوين حقي وحي مقاديرا من شيء هذا يراتوا عنه انك ديقاي إن الحكم مالحكم ما قدون فلا وما سقنان إلا لله أبوين وعنائم وما سقنان وكأس عليه أبوين كلي يتكرك لا على غيره أحدك لدن كماله أي أنت وقلت تلسارتي إنو إذن الاليان تلسارتي وعليه أبوين كرك لا على غيره أحدك لوركي مجيره فليتوكل تلسارتين المتوكل انت هو عطا صارن يسو اولاد يعقوب ومرغاله دي مصر يمداكو وكان كوي تو بنى بدا كدردارن كي سينا فليي ومركي لا الباب والباب قال الله دري اول بينما ش كشهر سدينو وقال يجو تخلو سو غير يعقوب min hayso albaday kaso galen amara hum abuhum adogod u faray inta lays qibsho laysa shi ilay aya sadaxban meel kaso enhum, ma kana manqon yooni midaqay anuu maxagooda minallaay ee bawayn min shay ee maqadiira ee bakutala إن لا ترى بيعني نمسر لاقترو، مر لباد بيدق دونته، كل كهدال كيسي، نفسي سو كده وين أيه، شفقي هي والد هي النحرس بيعي، أقول اسمه أرتاجي، إلا حاجة تندم في النفس يعقوب، يعقوب نفسي سجودا هذا كوسرا قضع أوجته، كل كهي كو جلته ليه وتحشليه، إلهي عقوب وأماني، وإنه يعقوب لذو علم أقوم به صاحبه لما لأجل ما شيتر كيبو لا علم ياشي هل امناه ان اجئ بانبر كل قوانم ولكننا قتلنا فكاينت ولبدن بان طيعلمونا وحذوقي مرشي لا قالي نكينه واودنا ليلي سو دوين جيري كدارم بو سو مركا وخشي اي وخشيري Tu yire lava lava coll'arca ma lava passer il bodi. Ki fiu? lava la gare. Ya ki bana kalu ret. Pradu wa kusir. Harai walal ke fun سحنا دي بالله بالله ما هو كلا لييري ثمان كي بالله بالله ما دعي أرواسي ذاك المعجزة ونخيف كفر عشان توكالة جي وناعق الله خلاه يمعلش كل كأنت وكفر إذا استوا صعوش غير بذاك إذا يوسف واني ما ركوا رسيح ما لوش يعني ويني واني قبوق ريسو يجي للجواة وقالت لك <بنك> أقيم بذل لكن ما هو هو يديكو نصيبه ما هو سابعه يقول لك وقالت لك أسوكين إسكوين لماذا نوين هو أقيم بذل لكن مالي هو كل نصيبه أبعه نا يقول لك يوسف كين هو إسرائب <بقى> وحرر <ريه> أهو انتي بولا حرر <ري> كانوا انتي بولا كل <حر ري> كارك <كنا> ولما قرتي أه دخلوا أولاده عقوب صوغالان على يوسف حتى يصوغالان بو اوه و خاردو مي اليه يوسف اخا وللك بيامي خلكي عنتدينا لكارنتيرو جارلو جوجيه قولكي جيفكنا ليري دويري حيله صحه منك انت اتكان بضعه عايزه كار ماركو بباحي بحي يو قال لي اني انا اخوك فرادكوين اغيركو رت اني اني انا اني اللي بتوكيدو اسكو در اني بابا كلخه هره مؤكده هاي او اني إني يعنيقا أنا ku dare in ya aniga كل anigan kula hadaya ayaa akhooku waraalka yusuf ah halka minkee lugu tooreed ma qashay laga farxay waanigu falaa tabtaaysu haa muruwoon bima wixii ay kaanu falaaleen aan jiraan yaamaruun ku wasamay ku Iäki jahaoloholi, iäki vallan babinaj, hegmus semejä kolk, ebbä baraj, sydäjäre, sumski boba kia ullumut, ebbägi tjiej, hei ugelijä ja waralki karabdissi. Kolkin intalla kalkali, jalla kalkali, jalla kalkali, jalla kalkali, jalla kalkali, jalla kalkali, jalla خوگا سلا باديل لا قاد اين و سوي دالګه دغه دي لري اور اي توگا تي نه جوفسل خريع ګو بو اي هبن ګل كن كيل د قال اي ان د قال وأنا لا إكرامي وعلوكم اللي فامر كرجال نملك واحد يجي هايلا ذنبلو أحد يشر هدد بين شياكتان هو الأبت اللي واجي اللعين كان حكم كيشجر فأو يعدين لاجهلا ننكا لاجهلي قات وسرع النبي الله يعقوب كلهم فوق واحده يسقي بالله دنسلا أما قرادة يوسف كثير سيعي شر قرادة وقى ولا كراهه حذين ولا جودة waatu ku عند gud inta laga badi markii loo raaliyo yaadan lagu xukumaa wuxu waday diban xigma inno qotoi salaamma gartin jahadum qalqaliye jahadum qalqalahadi ay u jaalaysi qaya marna siqaya marna Markkinoiden menopuutarhakirjoitus on paljon parempi kuin kaikki muut kirjoitukset. Se on hyvä, että se on ollut julkisuudessa. Se on hyvä, että se on ollut julkisuudessa. ثم كذل بأذن وحد واقعي مؤذن مثل واقعي محويري أياتها العير سعطهي إنكم لذنك نسارقون توقاتهين قالوا المجعب بأيرادين وأقبلوا وقل أقبلوا إيقوا انت أورتي جوجيي أسكرت كسور جستي عليهم كركو لايس أقابلت إذا ماذي يوسف أي إيرادين ماذا معاك تضغدون ويدين أمان وحدنا معامقا قالوا هاي أسكارتي تري نفقدوا واحا نوويني سواع المالي وقالوا سوسكي سيما هاينا يقبوا مركا لولا لوسما يريد جو عالدي فقهي قوي ولي من روحا جاء اللي مات بيه حملو حملوا بعير لابد جوان وبادر الله سينا ايان لانك سوسكي شاقة لانك أسكارتي اوويني وانا بيه زعين انا نبلا نقاضي وقالوا كاسو دمين ايان لابد جوان وانا انيقا بيه سوسك زعيم كفيلة أولاد يعقوب يزدفع أيار قالوا أيها ذلك تالله بانوك لا راني. لقد علمتم حداثين قولدين غير مصر وأكتهم ما جينا إن نؤمن لنفسد إن أن نقصنوا لمن أخر بضن في الأرض ذلك المصر وأن يحو إيه وحلايا أمانو إمن حدان ذلك نجي جيرنينا وما كنا مانو أحانجرين سارقين توقوه Mä annanahai. Dalkanna. Fumalla maa annu iman. Di saaasi kaddimen. Eskertsi vahvaidukihii. Kalluuu hairaadain. Kalladin mabahitka. Famaa jazauhu. Tuuk abalki huwaamahai. Kuntum addatna kotaan. Kaadibina kuwa balshaka. Osuski bokarka laitin kailo. Chega uhaa lukaa palmarina. Kalluuu hairaadain. Jazauhu. Tuuk abalki huwaaa. Ema jazauu سوسك هذا الكسواة من قفقات وجدا لها قفقا قفقا لي في رعلي يجوا حكومي قفقة لجها ولم نسرق ما ينورن قفقة سوسكي ألا بجزا لجها لقاته قد أنصت فهو متك لجها لي سوسك ألا بجزا أي جزاه سوسك وأبارة كل قصي شيء جمشري قوادينها كذلك سيدا حدنا غير عقومناي يعني نجي كابار مرينا أولين ترجع ترد سلوم نبي الله يوسف حكمة دي سأولن قرنتي مهمة وين بين قوتك اللي عندنا ذكبو كل إياه العسكري حيدا ما هو مدري إسعان نفتي سكون في تشي الأرض لكن محوي عليه خجواك البدر جاي أبى البلاجوعي ويخالف تشي دبو دجاي توبن كودو كسب الله هاجرادو ماركه اوربا اولان او كازو بخي يمهشا اذا غاليه و سيمل من خبر ما في شي يسخلك او الله فوري توبن كودي بو سوف تيشي اخيرا بنده شي ويل كان حكم في نواه ميزين زين فبدا يوسف وحب بالله باي باوحيتهم توبن كي ري يعقوبا وله شودي بو تفتيش كي كوب بالله قبل نو يعا ولا اخي Vööläsisi hortoob sumakä kedaal kordambe laba baaivu istista hejaha Suuskin lasopähage minui ajaia hiihi läälki sul laarilaa. Völäisivu ka laso baali hepä yili kedalika sida aian kitnä häälbarnaid Juusuf Juusuf ää naapai maana Juusuf männndenen te hudan ni kaadan lahaa ahaavu ellälki siitiin ilmri tokorkaan حكم كيسية قانون كويال ساس ماها وانتو قال لك راهو وحو حذين في دين الملك إلا أي شاء الله يبيرو دون ماهاني نرفعو وعنو قري الله أبيري درجات درجيال مر نو قري الله سوئ الله فريق رخل درجات من روح درجة ديسة أي أنو قري الله أبيري أنو نشاه دونه سيد اليوسف درجة ديس الله قري الي وفوق كل ذي علم أقام ذو صحيح كل ذي كر كيسة عليهم من متكسب حتى ينتهي الأمر إلى تلدو كجارت إلى الله يبوين عز وجل أحد أحدك أحد علم بلن سيد الله كل علم بلن يا يا رين تبكو لمان إذا كل خوحي بك علم بلن هيانا نجيو ولما جرت دخلوا أولاد يحقو ضيكل من حيث ماشي أي مغالده مسركه قال امرهم وفرى ابوهما ابو هض ما كان موسى النغل يغني مدبي عنهم الى حغوده قرشي ابو هض من الله مقادير في ابيك اي ما شيء من شيء حبك ما ينديق إلا حاجة يرق في نفسي يعقوب يعقوب نفسي يقول هذا كل شغله قضاها هو وإنه يعقوب لذو علم اقومد صاحبه لما كدرتي علمناه بري ولكنها يجى أكثر الناس تكائن تولد بدن لا يعلمون بحب ما أوجى ولما قرتيه تخلو قل على يوسف سيوسو أو يوسف قر كيس يوسف قل يوسف وحده ماي هي إساجا أن تجي فكي وحده ماي خالهالكي بيعمي خاله حواسو شجاي هني أناجا أنا أناجا أنا أخوك ولا لك ه فلا تبتئي حمورجون بما وحي كانوا وقال له ان اجر يعملونك وبسمي هرجوكي يا واحد دباتك غاين حجر دامي دنرب فلما جرت وجهزهم يوسف قال قال لي في جهازهم قال قال هذه اوتي لرهري دا هي بيع انت الله ساري أيو جعل لي اشقيا سوسي كل توار لو ابي جري مركان تبنا بك لو دايي حيل علي اخي يوسف ولالك عرتي سغوده حيو يا لي ثم كجدال حزن وحذوقي من الدين العسكري أيات والعيش صعود دينا إنكم يدين لا صارقون كوا وحذاتي خلوه عيرا ذا وأقبلوا يا وكسور جسدي عليه مسكري أيير ذا ما مهو يا شيء ذاكاس أتفقدون ويدك قالوا مسكري وعيدي نفقد وحنا لا نعي سواء الملك أقر كسوسكين وحندق جيري بأن لا نعي، ولم نروه، كان قد بعى الله بعو، ولم جاء لي من إسحاق بقرة بعيرين، يعقوب aym tumadatin ghayr mazarukti majina inanna iman linufsida inanu qasno labnu filal dulkama sari gudhi wa ma kunna nun kanagana maanu iman qawaya suskan ugu sheeganeysa qalu askartii waxay ilaadeen fa ma suska إن كنتم أداد نقطان كاذبين كواب بأشياء وصوصكي اللي ينكالو صوصكي اللي ينكالي أبال كتشي محنقون قالوه حيراد أولاد يعقوب جزاؤه صوصكي أبال كتشي وعوه من روح صوصكي وابال الله قادنا وجد الله سوصكي في غاله قلب كتشي فوقفك الله جزاؤه صوصكي أبال كتشي كذلك سيدنا نجيكوا رب المرين اولي من ذكر درسوا فبدا يوسف ذا با تفتیش بالله باي اوياتهم ولا ليه ولا سودي بالله باي قبل ويعا يا خيه ولا الكيس ويلكي سيكهر ايوك ولا بالله بي. ثم غور استخرجها يوسف له من ويعا ولالك ويالشيسي قدوهدا أيوك رسو بحي كذلك كذا كذلك سيدا أيان كدنا حيال برني ليوسوف لي نبي الله يوسف ما كان يوسف ما أحالف ليأخذ مدقادا لها أخاه ولالك والله رلا في دين الملك وقر كدين سيسا كل ماهر كرن وقانون كأويه اللي وواتوك إن لك إلا أي الله Ebeinu dhona mahaane, narefa'uua koriella, dharajatin qarada wahanu kariyalla, man qofkaan, nasha'u la dhona, sanu yusufu la dhona, wa fauqa, kulli di ilmin, ilminudu sahibu kulli zhi karkisa, wa haa alimun, bidi sakaaka aqwaan baadan,